حسبي الله لا إله إ ل اله هو ع ي توكلت وهو رب الا ع ر ش ل ل ل ع ظ ي حسبي م ا هو لا إله إلا ه عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إلا إله هو عليه ت و ك ل ت و ه و رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م ح س ب ي ا ل ل ه إله هو لا إلا ع ل ي ه ت و ك ل ت وهو رب ا ل ع ر ش ا ل ع ظ ي م